وظنوا ما لهم من محيص لا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ وَلَئِنْ أَدْقَنَّاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رجعت إلى ربي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 124. عين سينقاف 125. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم 126. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم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 129. وإن الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير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 وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّةٌ دَاحِظَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ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 أسْنَاء إِ اللهَّه غَفُور شَكُور أَمْ يقول نَفْتَرَعَ الله كَذبًا فَإية شَ إِلههُ يَخْتِم على قَلبك وَيممْوا الله الباطِنَ وَيُحُّ الْ الحَبَّ بكَِماتات إنهُ عَمُ بذاتِ الصدور وَهُوَ الذي يَقبلَل التَّوْبَةَ النبَادِهِ وَيَعافُو عن السَّيئاتِ وَعلمُ مَا تَفعلون وَسستدب الذيَّينَ آمنوا عَعملِلُ الصالِحَاتِ وَيزيدهمم مِ فَفضلنِ وَْكافِرونَ للَهُم دَابٌ شَدد وَلَ بَسَطَ الله الرزْقَن ععباد لَ بَغَو فيِي الأرضْ وَكي يَُزِنُ بِقَدر ما يشاءُ إنهُ ببعباد خَبير بصيد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 ويعلم الذين يجادلون في اياتنا ما لهم من محيط فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وما عند الله خير وابقى وما عند الله خير وابقى للذين امنوا وعلى ربهم يثقون يَكْنُونَ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ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 17. ويجعل من يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير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 121. ألا, ألا الله تصير الأمور 122. بسم الله الرحمن الرحيم 123. حميم 124. والكتاب المبين 125. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون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 رَحْمَن مَثَلًا ضَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا ضَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وهو كظيم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 قبلَِهِ فَهُمْ بِهِ مستُسَْمسِكُون بلَْقالَُوا إِا وَجدَدْنَ أَبَأَنَ على أَُّتِ وَإَِّ عَ آسَارِم محُْتَدُون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 تعوذون الا الذي سطرني فانه سيهدين وجعلها كلمه باقيه في حق به لعلهم يرجعون بل ما اتعت هؤلاء وآباهم حتى جاءهم الحق ورسولون بين ولم ناجا وَقالوا هذا صِح وَإِ بِهِ كَافِرون وَقالَاوا لَلُزِلَ هذا القُرآن عَ رجُلِم مِنَ القَرُتَين عظيم أَهُمْ يَقُسمونَ رَرحْمَةَ رَبِّك نَحْنُ قَ سَمن بَيْنَهُم نشَتَهُم في الحياةِ الدُّنْيا.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 لِيَبُوءُوا لَهُمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَآرِجَ عَلَيْهَا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 ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وانهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون انه يهتدون حَتَّى إِذَا جَاءَ أَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ وَلَنْ يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ إن ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِنَّا نَذَهَبًا نَّذِكَ فَإَِّا مِنْهُم متَقمون أَ نُرِيَنكَ الذي وَادِنَاهُ فَإَِّا عَلَيْهِم مُقتَدِون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 وَلَ قدَدْ رُسَل ل مُسَادِ آياتِنَ إِلَ فِيحَوْونَ وَمَلَائِهِ فَقَالَ إي رَسُولُ رَبِّعًَا فَلََّا جَاءهُم صِينَا إِلَٰهَهُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ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 فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفوا لنتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضيب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو وضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُوا هَذَا صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَلَا يَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ مَن ينسَ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 129. ثم عَنْهُ عنه وقالوا معلم مجنون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 119. وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين 110. وإني علت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون 111. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون وترك البحر رهوا إنهم جودون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 ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرهون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين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 ماَا خللَنهُماَا إ بالِحَبتِ وَ أَكسَرَهُ لا يعلمون إ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 وتت الاوله ووقاهم الجحيم فظلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فانما يسرناه بنسانك لعلهم يتذكرون فارتقب انهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم آمين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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ نِّرْجِزٍ أَلِيمٌ اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْهُ شَيْئًا وَلَهُ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِ وَمِنْ فَوْقِهِ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ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 ولناهم على العالمين واتيناهم بينات من الامر فمختلفوا الا من بعدنا جاءهم العلم بغيا بينهم ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون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 خَلَقَ الله السماواتِ والأَوْبَ بِ الحَقِ وَلتجز كلّ نَسين بما كسَبَت وَهُم لا يغْون فرأ ثم التخَد إلَ هوواه وَأَضَهُ الله على عِلمِ وَخَتَنَ على سَحهِ وَقِّ وَجلَ على بصَهِ غِشو فن ي من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 ذَٰلِكَ يَوْمٌ يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بالحق اَكُلَّ مَا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فاستكبرتم فاستكبرتم وكنتم قوما مجين ريمين واذا قيل ان وحد الله حق والساعه لا ريب فيها قلتم ما ندري قلت ما الساعه قلتم ما ندري والساعه ان إلا ظن الا وان وما نحن بمستيقنين صدق الله العظيم